اجابه الصحيحه هي ب هذه العلامه تعني اتجاه محجر على كل العربات في هذا المفترق يمكنني الانعطاف الى اليمين او الى اليسار